وامضه و وامضه في جهام السحابة غيث مغدق وفي زئير الأسود في الآجام صولة عارمة وفي هدير الموج اكتساح واثب وفي تباشير الغد الواثق ارهاصات النصر جناح مهيد وقلب كثير ويسالني الجرح كيف المصير جناح مهيد وقلب كثير ويسالني الجرح كيف المصير أعصير تضرب وجه النهار ذئاب على كل شيء تغي ونشواتها أن تريق الدماء تدمر روض الحياة النظيم تدمر روض الحياة النظيم ولم ينج حتى الفراش الوديع ولا الطير من شرها المستطير ششانوا ألا أيها المسلمون tunadi tunadi fa ayna naseer shishanu ala تنادي تنادي فأين النصيي؟ نحن عين ترى أو يد رهينة تعجز وقيد عسير. وأحشاؤنا النار من الزفير. ويصعدك النار من في الكون أبصارنا في الليل صمت القبور ششان الإدانات للهاجعين غدات غدا عند رب قدير ششان الإدانات للهاجعين غدات غداء عند رب قدير كما القدس باتت وغيرة تُن وكم في الرزايا لها من نظير وجارتها لم تزل في العناء يصب عليها البلاء الكثير يصب عليها البلاء الكثير دوس ولكن بغير اعتبار أيصح الجماد إذا مستوثي ششانوا آيات طعنة في الفؤاد ششانوا آيات حشرجة الضمير ششانوا آيات طعنة في الفؤاد. شجانوا يا حشرهات الضمير تغص الحلوق باشجانها وكالشوك يغدو الفراش الفضاء الصدى ولا من مغيث ولا من مجير ولا من والحق مهما فغى باطل له النصر يوم النزال الأخير وللله سهم سيمضي غدا ولو كاره المستبد الكفور هو الحق مهما طغى باطل له النصر يوم النزال الأخير وللله سهم سيمضي غدا ولو كاره المستبد الكفور Hüvü al hakkı mahm ma tığ batıl, Lahun nesr yuva nizal el akir, Vüllallah zehm semdi geden, Vüllukar her müstebdül kafur. Hüvü al وَلَوْ كَانَ هَذَا